بعد هذا الاقرات ذكرته كذا فرطاء صحوه هي مساله خلافيه وكان مذهب مالكي ابو حنيفه احمد با سدا قبه امام عن الله ابو يري صراده احس علم مايو صراده لسو علم مايو امام قلت في هي فصن ابن برن صار فروسا شرمي وحدثني عن مالد ايحيى بن سعيد الان محمد بن يحيى بن عن عمي هذه في واس من حبرا انه قرؤ وشركت وحنا وصلنا فيت كذلك عبد الله بن عمرنا مستليدو كتي ظهر وضل فيس الى جدار القبلة قبل هذا الجدار هذا فلما قضيت صلاتي صرات الى مرقان وحا ويا ميسري الى صلاتي وان النقض الى من قبل الشق الايسر اي على جنبي احرانا كسو نقضى قال ووجه الله بن عمر ما منعك المحاق ديان تنصر فينك قدوبت على يمينك مثل هذا قال وحوري فقلت حق الغيتك وانقواركي فمصرفت إليك حق عام صوت النومي قال عبد الله وحوري فإنك ذوق قد صبت وعلى صبتي إن قائن من أورانيا يقول أورانيا إن صرف, إن صرف كبح عن يمينك حق ملتانة فإذا كنت مركعة يتصلي من تكنية فمصارت مركعة كبح حيث, حيث شئت من الله من أشاد أنت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك وحدثني عمالك عن على عن شام عروه عنبيه عن رجل عن من بكوري من المهاجرين مهاجرين ثقميده وايه لم يرى ان قط ارذيش منك باس وحدباته معناه هشام بن عروه منك مهاجرين ثقميده وحدبه كما اوهين ارن تاس عند المص... عند المحدثين تسقيم اها لا نقبل ما يروى دو يروي حدثني ثقه من ثقاه والخرى اما حاول الاعرابي باس warka laga hadli maayo waxa looga aqbali laaro ay waxa laga yaaba ay yakuuro indee tiqta wa inda alakhirina laa yakuuro tiqa al tiisaa tiqlaa ay ثلاث مرقى سحوية عام وثلاث أنه سأله ويدي أنه لن كان مهاجرين تكمدي سأله ويدي عبدالله بن عمر وعاس في ويدي أو صلي في عطن الإبيل قيل السمديسة ما كنتك لأيام حرديسة فقال عبدالله وحور اللامي ولكن صلي في مراح الغنمي فلاث مرقى سحوية حرديسة كتك مرقى هالكاس إلا ذا اللوت إذا يقيل حرديسة إلا كتك ومسألة خلافية بينها العلم ويان barso la isku soo waddo sadex qolbe sheegan sida faadii ciyaari ragla midka sadex qolbe sheegan halka koobada sheegan wuxuu yahay elada loo diidayo wa dadmarka soo xawayaan geela aqda aadadoodu waxa kamidaba yiraahdeen in ay ku kaajaan oo ku saxaroodaan di qurbi ibinim geeloga هناك قول بعيدة وآدو دفق لظاهر الحديث والنصوص وجه اللبات هي طريق اللبات الشيخة وحاول إلا ذا النهر وكون أبوالها وأوراثها في معاطنها ودقا ذا هي مرقص حاول إياك كالي ذا لا يوجد فرصة أي مرقص حاول إياك كالي ذا هناك قول كي وضا كبسير فقب حوالهن قريق بصوح رديسك ومكاجه ورقاتهس هو قول ادم سيفو قولك وغدو خاد مو داوا قولك يحيى ابن ادم يغيلك هي شيغهنوا خلاله نهيغو خا من قبلها جيل على لقب قيابه ايلرايهن قفكي توكانيو وخوالق يابا اني دلمرتيسو صلاه دي كجرا دي يرايهن نقول افراد بجداي مقيم رحيمه الله تعالى وكتب ماي في اعلان الموقعين على رد العالمين وكتب ماي رحيمه الله تعالى قولك اشرو حويا ا جيل سليس الشيطان فامر خالغه ابو دي يا جل يا ميل با سو لاغ اوري انيداه ذات سير مك وحيده يمرخ ايوال اسكي ان ليا الزرقاني رحمه الله تعالى في شرح على وهو قوله ورجحي وياه او وله هيا حوا وياا شياطين ما صلى الله عليه وسلم حول يقاد دم الشياطين با وسارمب علمهم إسكسوا وضوضوبوا <تصفيق> إلى الكعصة الشيخي شرق معها إلاغ إلاغ إلاغ قرتم معها شرق معها وإلاغ غبانية إله سبحانه وتعالى وحي جن الله سعيد جي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما يغلق عن الهوى هو إلا وحي يوحى إذن مركب يحاول عن السدع عن كقل هذا السدع كلين تسدوا الضمان وليق وكاريرا لقوم الدرسان أنكسوا عنه وحدثت لي عن ملك عن الشهاب الزهري عن سعيد المصيب قال الحوري ما صلاة صلاة ماها ما صلاة يجلس في كل رقعة منها عفل وأسأل ما صلاة صلاة دوامحي صلاة دا سيجلس الله فريس في كل رقعة رقعة تصوى منها كميدة في مقال السعيد الحويري هي المغرب المغرب كويان إذا فاتت كمرغي كاتت همينها حقا إذا رقعة محبل رقعة وكذلك سأسوك له صنة الصلاة صلاة الصنة الواصلة سأسوك له كلها أمانتين هل كان معنى هو حو يان في حتى بدرع عاد اي كاتر تو تيلا واد كوسو غاد إمامكو وفاريسارو وات سياس سوما ونا لا تحياسو حضران مرتي تيي صدخادو تو كاد لا توكتاادي تيلا واد باكوتا اي سوما سياس غودن بايو فاريسار لا تحياسو حضرات تيي صدخادو مر قادو يي تحياسه لا يي سا مرق وكذالك سنة الصلاة كلها معلهدو ومحي وكذالك سنة الصلاة كلها وحكومة salaad gubaayeed ama salaad ka soo laba tixyaad leh kaafkaas iyagoo la shabaxda weeye oo sidaas ay u eegtay macnaha oo salaad dhuur qadanno ka soo qaadanno imaamkii waxa uu ku soo gaadhay raqci 2 raqcada saddexaad markuu suukado ee amra raqci saddexaad ayaad ku soo gaadhay waxa uu و يستاذ يا كديما دابا كنقول لك اديو ملي خصو دميسه ركعتي حتى دابا واش كوديه سامع لا هنا الشكل ديال رقابك يسير شبه همك والله اصوات سلاس وحكلو لا يابا الا كسو غا دمر خاصو وي ركعتي قدام بيسافر تحياتك بو فرديسان كوا سو ماها اديو مرخص حوايا كدي ركعه لواد ما كادو يسالتو هلكه حضر الله ذلك منخرجه كذا تقول سياسه صحيح اذا سواه كذا بركه صح واحد باب جامع الصلات صلاه باب كل من يباريه وبه قال حدثنا ترجم الشيخ رحمه الله تعالى تنته كليه وحويه احاديثه كصوررت بذات الصلاه صلاه التله اما مرخص وحيا سنهم مقته فينا مقته اما اعماشه الصلاه تحليل للصريع اتصاق للصنيعيه كان جيسوا حكميده وحدث لي يحيى عن مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن صليب عمرو بن صليب يزرق بعنقات على الساري من رسول الله صلى الله عليه وسلم كره حي يصلي سوى توكل يا وال حاله ويسونا حامله حماره صيه امى رب تزيل وادي لودن بن رسول الله جل جلاله صلى الله عليه وسلم waliy abi al-hasir al-rabia sawir udashay ima abdu shamsi ahaa ida sajada markuu sujuudo wuxuu caahu iska dhiganaayo waydaana markuu istaagana xamalaha uu ka dhareeyay waay hayyo khurbusi xamada ay بمرخص حصه نقله ساه وتعنيث علمنا وديدش ان شرفوندو الصومعه العالميه وطال تعنيثه اياه ولا تعنيث اصدق بس الرب بسمه هذه يفهم بالمعنى يا تعنيث صحيح اذا حديء السوق في سمكه حامل وامامه وباسبور الاخير حدي كلوه تموين كصايح حامل امامه وباظار ومع ذلك اضافه ماخذي الى ذهب المصرو علىخذي ساول مسؤول سعاده المصيصه وايه ملك جودا ومامه ليراه نبي صلى الله عليه وسلم جودا ورتا يادنا ومامه ليراه وقت جدا بوخلى يراه علي بالغورسده وقت جدا ويناسه مرق فاطمه كدب قام مرق سحاويان غورسده ليراه وحانا مرق سحاويان فاطمه سي ددررت علي وهاكوتيل عليو gawata umama um guurso ay ku tirimul qaas madaxa ali marqas xaway markii la dhaawacay faawo xukabay jiruu muhaawi guursado kadibna uu soo amray muqiilada tabiruu noof li gi hali barka xubub dalin bi xuburada qayb kamidaydaan iyo muqirad tooray qaar xub yiraahay oo xoolo noo tashay yiraahay ee markaa waxa ila yiraahay marka saxawayaan sabab noo u ah saax waxti wax soo saare buu daawada qaylchi wax kamida sawbtay ku dhibaato waxay ahay door aydu waxay ka dhacday baa ilaaha waxa saasay ku dhibaatay marka hadiiski dadta دقائق الصلاة بتحليل العائره روحيه لي دقائق الصلاة بتحليل العائره حبه وفربطه لو في شيء صار شنو حركات متوالية صمعه اما ثلاث خطوات متواليات فتحت لوحي رسم والخاسوه والليل وارغ بدا كله هيثم ما ليس شيء خوك بن ما هيثو ولو هكر شاف عيد وحايك دوابه دقائق ما انا حديده توق نقهاه باقفاقده لكن الطرقه كانت oo salaamaba qado oo yerdhisato tu tu salaabato yerdhisato abraq aad ayu sidoo qadiso yerdhisato abal madaxashu luu sidoo yerdhisato waxba ma la widay la kuxu hal didiyeeyo ta qaan fadaqadiso soo ciliso adan saasiit qado bisradaa in qutire ama وحدي ارمكو سجودنا واكر ديغنا يو انتو سجوسينو خدنبي كا ماقنتو رقاقي مركو سي قادالينو مركو سي كايينو قادان ي هلكا تونكو موساروي ان تا تونكا او سارلتاينا وحو يان دي قرقاق ما جيل بينا تاس ممكن, ممكن, ممكن, ممكن ما ه درقاق غص الى مي حييه اينو دق دقاس وي داقامسي سي sadex iyo saddex iyo wixii ka badan booqad qaadayeen ee waxa taakacay ama taakoo haddii haddii haddii ka sii barto oo xogooda qofkii qadar macnaasaran loo ku jiraynaa oo salaam loo ku jiray loo barayo waata iyo xubru eesha laakiin qadqadnoo مالكينا لكن مالكينا بركون وحيشيكا إنه حديث المنصوق هي بشيكا بركون وحيشيكا إنه بخاصة هاي من خصوصيات ما وحاصلوا بعض اللحمة كمجران خصوصياتنا مجروا حوليا ولا تقعوا الخصوصيات بلا دليل أصلا خلادي التاريخ وباقي التاريخ هذا وكان ورغا سأعياله وحدثني عن مالك عن نبي زنان عبدالله من ذكو عبدالرحم من فرمز عن نبي هرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حرية تعال قبولوا حيث لكم عربنا يفيكم نحذين ملائكة ملائك بالليلة هبيبك الله حصاري وملائكة ملائك وبالنهار المالك الله حصاري ويجي سمعون وحيكم كل ميان في صلاة العصر عصر. صلاة عصر وصلاة الفجر صلاة الصبح ثم يعرجوا حق الذي الذين كويبات صبري فيكم نحذين ويسألهم إله ويجي سبحانه وتعالى وهو إله نعلم كويابهم يغي so kamauba atan way diiraya wuxuu qoray maktabadooda ilaahinu dhaahiriye subhanahu wa ta'ala thumma fa tifi fa taraktu sayyarat kayati ma'a ibadi adumadeeda fayaqulu ruuhaw harriyan taraknahu wa nukammiduhum yusallu liya wa tukaniya wa tinahu wa nutignu wa hum yusallu liya wa tukaniya marka halkaas wuxuu yiri hadayna baad aljannata hal qaysidi wa koo haa ay ku laa mar kale looxay saarnaa subaxdi فيكم yadiin ku ahayinka looxay saarnaa subaxdi weesii xarqaaba ayasi ka lahaan markaa halkan yat caaq qaboona fiikumaleed isla xubntu waxa way istawsuucdumaa urayska iyo raysyada miiciisa waxaa yusribaa ma meelbe suu'yada bina qofko hal markii u uleysi yusrib walahaysa may usri gamba sabab oo ah wahu ya yusri leftisa taas waxa siras ay dad socdaan marka ay marxan u yahay wahu ya way kulmaan waxayba macna faa'ideereysa im ka hor in oo la kambabala الا دريشيه دكه لا مالاي اريمغه سوايان اسكو وقتي اريم اسكو وقتي اريج جوق اكو اكو روقتي جوليا هيسين كو نا وقتي جوليا هيسين ويا تا يظنوا عسى لو ورقه افرطوا وحلغاسي ملخا كلمان بييري قرقود وحاي شيغا سيده حسن ماركي رجل من الشنباي باشا يجين سمملك او لب هبيبكيه يا لب مالكيه كشترنا مرخص حلين يا مال <تصفيق> الله اعلم له سبحانه وتعالى جمع من محمد الله عليه وسلم ملكه taba khushay marka Allah aalaam bi adadihim ilaahiba taqadudaw garag adiga luguma dilsana waxa ugaata malaa'ikha xafadaa oo waxa wayeen hadeethii lagu sala gale malik lagu sala gale inay jiraan asmaadooda iyo cadadka ugana ilaahiba عن subhaana wa ta'aala warqaas waa intaas waxa hadisi bukhari muslimi soo saaray waxa hadsanay malik ibn ishaam ibn urwa ta'alabiha ارسل رسول الله رسول الى سيدنا الله عليه وسلم بكرنا امر بكر بن عمر فليصلي للناس دتكهاتك فقال عائشه وحيت لنا باب بكر يا رسول الرسول الى ها اذا قام امره يستغفر في مقام ابو استغا لا يسمع الناس دتكهم مقشين يمل بكاي حين دقت فمر عمر عمر امر فليصلي للناس دتكهاتك قالوا يروحوا بكر بكر امره فليصلي للناس دتكهاتك قال عائشه وحيت رحت لحفصه الكيري قول له كله قولي كذه ان اب قولي كذه للنبي صلى الله عليه وسلم ان اب بخل الا الطعام مرخوشا في مقامك ابو ساروكله لم يسبقنا سبط واح من قشيله من البقاي وهي ثقيل تمر عمر عمر صلى للناس دت تهت فيه ففعل فقال الله وحي صلى الله عليه وسلم ان كل يدك لا من سنه وحتهم صاحب يوسف مروا ابا بكر كوا سوق ذاتين مروا ابا بكر عمر رسول يصلي للناس دت هاتكي فقالت حفصه لعائشه ما كنت مه لاصيب من هليه منك خيرا خير نبي صلى الله من حداكه لي خير الخير لك هلكم ابي عليه صلى في مرضي موته بين حنونك وكثير زوره بهد وقت يعني مركه هلكه مركه ابي عليه صلى على الرسول الله عليه وسلم, فقال رسول الله عليه وسلم إن كن كن لان سمب بخار وحز يادي ما ام وحور مهي معناتها كيف طوما واسم فعل رجع صواحب يوسف وجمع صاحبه على خلاف القياس الدلافيريو قياسه هو صواحب صاحب القداميه صاحب لكن صاحبه باويان وجمع صاحبه وهي طبعا وحدي حدي كله على الصغير كرابه جمع صاحبه مرسل ليهي خاصه في المفرد ان شاء من العصر ياؤه wa waxa dii suulayxa loorinjir in walaa yusuf shirqoolka u sameeyay khasba la miic sanaya aba iiraahin sida isaga oo mufrad loo jeedo jamac al-adana waxa la cablo waxa aad u aragto xawrin jiraa in inta waxaa weeyaan gabad aad u yar jaclaahda waxa xawrin jiraa fulaanu yamiilo ila nisaa fular iyo ameer oo la isaa mar xawaalaha cabirka taas oo kala yadan way isugu antahay ee mashalka midna kale wuxuu nabigu salaam kale isuu shabahaa wuxuu isuu shabahaa gabadha soo xali xallo idaa dhawr tiba sawruusi man khiisoo ruusiya waxa uga digaysay inay marti qaale isee si ciiruna ajlis uga digaysay mana marti qaaleena waxay qabtay inay markaas ku mashquulaan quduuxna billaah yusuf تااسفركا ايي وجيد انه ملتقى دولي جديد ما اشرى حدا فجيئ عبد ابكر وحا وياهم او حين دكت دكت تكون كان في صحيح مسلم بل كان عادسه وحي وحي وجيدو دك انه هذ لو باسه اسلام ما كفاي بسري اي تشاء كذا هي اي تشاء الناسوا مطوي الباس اسلام ونك رحمه الله وحلقيهها khadara minays ka baasaysan marka dadku inay baasaysan marka baqayay ay leeyahay marka mid waliba wax ma sameeyayaysa waxa ee waxa ahay markaas sadex xafro ma hadal u xaqdari iyo waxa ay u hadbayso calaamada hadalka markii haduu sadex jeer soo xiliyo dadka oo noqday ilmu jannab uu sallallahu alayhi wasallam sadertii markii sadaxad baan yahay ay la kulantay xaisha markii sadaxad hadalkaygu soo xilin doono baa waxay ku tiday xafsa sidaa ku dhay xafsa markii markii nabiga sidaa ku نرغل أدي الشيء لهذه الهدبة يا خير من الهد وبه قال حدثني عن مارك عمر شهابي الزهري عن عطاب ميزيد اللي في المدني عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عبيد الله بن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل القرشي النوفل المديني أبيه وحويان أبيه بدل بالقدري عديه قا بدل بالقدري وسيد المحيد العسقلان فالحبباني قل كل شيء أه عبيد الله يستقع من ثقات التابعين وخباره وحوية تلميذ موية وحالة إذا مرخص حوية ويكوّرها مرخص ومع ذلك سيطه وكوّرها مرخص وحونا مرخص حوية وحونا قلت في عشر مرخي جيدا نبق واحد خلافة وليد من عبد الملك آخر كيبي وليد من عبد الملك لفتي ساق وحورة إنتي عشر يصنع خلافة إيسا مرخص وحونا قلت في عشر قال حويلي بلنا وقت رسول الله للسول صلى الله عليه وسلم الجانس وفريبنا الذهران للناس الذكى يحذري إذ وقتها جاء جاءه حويلي من الجلل نصها قبل القول إذا جاءه من دقعه إذا وحويلي من دقعه إذا إذا ضعيلي من دقعه إذا معجل خيء إذ وقتها جاء جاءه من الجلل المباوي منه فسار رهول السجلسي لنت اسخو ويا اعدوهم هكذا سيسا والله سويقاي فلو يدر لاما اوغاري ما سارقو بي و هو كلو سيره حتى جهر رسول الله لا جهر الله من رسول الله عليه الصلاه والسلام هو و ويسو ويستاذنه كي تبينك في قتل الرجل من ودي منكم يا المنافقين منافق انت كميده وقال رسول الله وحور صلى الله عليه وسلم حين الجهر مرق هذاك لا جهر اليس من راه يشهد من مرخاتك يا لا اله الا حق العبده انه لا جدول الله اله مؤمن وان محمد النبي محمد رسول الله رسولنا وهي الله عليه وسلم فقال الرجل لك وحور ولا شهاده له لكن شهاده فقال هو ان رسول الله عليه الصلاه والسلام اليس يصلي متكرم يا من رحم وحور بلاها ولا صلاه له لكن صلاه رسولنا معرب فقال رسول الله صلى عليه وسلم وحيري اولئك خواص الذين كل ويهن لا هار يالله له عن قصديهم ذل كغه له يديه سبحانه وتعالى وكان وحي وحي nimka nawiga ugu weeyay la siraysanayo waxa weeyaan waa isbaam bilu marek weeyaan nimka uu doonayo inuu dilana waa maalik bilu duxshoo nimka leeyda oo waxa uu ka idan qaadanayay inuu maalik bilu duxshoo nimka leeyda oo dilo buu ka idan qaadanayay idan hadiiyir uu ragdi kulay hay قلت <تصفيق> له معصوم إيجا مسلمين تكمل معه ملأ بسر كما مجدد من أصول محاوهيان لأن الله أرنكر أن بيالا مؤيانا ومعصوم لم يجد لها صوابته محاوهيان محاوهيان قفق السوء الذنب ملأ أن بيالا ملأ القلقية هذا المعالم والرسول مجدد لأنه قفق هذا الذنب يقول على الدين في كبه حقا مرادة الدين في كبه حقا ليس يعني معتجرات من المنزلة بين المنزلتين متاغية بلان اسمها مكبت بحيث قال لي من المكة يعني وعلى صحيح سعرية ميهة طبعا خوارسه قصوشه الوطع في كل عصر لانه ويجوغان ضده لباها وقع يصمام بلسيوه ونوافقه جبي او اسكيوه وقع العصر ايه ضد افكار تودا واحد كميدة عيكو جلته فارت تودا واحد كميدة عيكو جلته ومثلا قوحار رغم افكا مسلمك ايه جيسون معاه اصله ومعصومين وميصير غير معصومون مع باعصومنه اصله اصله اذا شخص مسلم كان عمره ايه جيسون معصومين اصله او تحتي مسلم يقال معاه اصله وقصر اصله كفر دشه ما قال ان اصله ومسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهود داره او ينصر له إذاً قفك المسلم كان مركض إلغيسة برنيسانية سوائنا الحجيئية برهانية الدليل والأطن والثاني مركض قال إلغيسيني سوائنا الحجيئية الدليلية برهان أصان و تقول تولي باتنا لكن من كان وحاولي مبدأه خلال سنيا مبدأه يقض إلغيس موح وكنا قلقنا أماركا وحاولي هدري بلا شوكنا قلقنا و هي أنسى عمك وحلو أنكر أماركا ما أنت وحاول خوارثا مركز سحاولية كلاب أهل النار ويان أهل النار كأي ذو ذو ويان وحاول خوارثا أفكار توربة تنديلك امانتها مسلمين بضعان باكوكا تصومها الكاميرا وحاكمين اعتسام وشريء ولي هنجلين مركز سحاولية مسلمين وحاكمين ينجلين سؤال ويان اصمح وحاكمين ينجلين كدري جلية المسلمين في حيث هكذا جوابان عن أصلاح مركو ملحوينه هوها حسن دائر هو اسم مركو ملحوينه هوها فهو حيري الصناريب الذي يا مع صورنا سوف نطايم يكوّرهم إياه وذلك يكبر حياتك التلبات جزائهم الله يكوّرهم إياه إذا مركو سحويّان وعلى الماء وحال الشيء أصبح بقلوق عبط الله إياه رخا عي فواحد عظي بمهرنا يحليه مركو سحويّان ولي لا نكاح إلا بولي وشاهدي أدنى حقيتك وحليه بياشه وقالب وكوان لدى قلمه النبو ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين السلطانا هذا هو الذي يجعله ما يجعله كيف؟ وحن... م... لا إله إلا الله أكثر وين معصوم كما قتل حليه نبي صلى الله عليه وسلم أصامة بن زيد من الأورنجري فهو أحد أعضي من قاله ومسلمين تقمي او حد على يو سيفتي, مركو سيفتي لا دوجي سيفتي قبطين لا لا اله الا الله وحده سو احتمال ما قالي كرتو انه ممكن ان الخاس حوايا سيفته عشريه يدو حدنا سدا صلى الله عليه وسلم وحيري سيده لا اله الا الله قصرين إذا جاءت يوم القيامه تحاج عن عن صاحبها يدو كدوديسه قف صاحبك اذا حيت لا وصالي وحتى انيمانك ما مالك هخص مدير الاصلاح بابوت تشونيهوا هو لا السؤالي ولا يسحمهو ومسديمه يا كيف وقفك لو تشكري المحمريره وحويا قف وركم قفك وانو سيدهدا اف ماركو فكر قادريو ديبت اسلام كفكر قادرو فلد بحار لكن مبدا الشخصي انا يا فكر هو والديه فادول قالن كان يبدأ هذا أنه أهل الصنة كما نقول نقل عنه كما نقل عنه كما نقول نقل عنه كما لكن ليس كتاب الصنة هي لا صمه فإنتا لا سعتم في شيء فانوضوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون دلله وليمه الآخر شرطية إن شرطية ألا بحرك وعطا لهم إيمان ليه له أولاً ورقة النوع عاسي ورقة باهم إن أعادم أصحويًا لقد تحذره وأعادم أصحويًا لقد نفهر صلاة وحوالبه marka wa inuu qofka muslimki ku dadaad tarto qof kale oo ficmi ma waal soo ilaaliyo ficmi ficma isaro waal soo ilaaliyo ee waxa la weydiiyay waxa wayay Ismaaciil Harawi Al-Hambali waxa la weydiiyay haddii ka waran taa ninka marka saxa waya suniga waayo xuri waa afxaad darxo ficmi ficma ka turka سُنَّدَ بِسُعَيَارِيسَ مَدَأَ شَرَفَ كَرَمُهُ حَتَّى وَقْتَ يَقُولُ قَوْرُكَ وَأَنَا مُرَدَّ لَهَا حَاوِيَانِ قَوْمُ كِنتِهِ سَأَبَرْتُ يَا لَهُ دِينَتِهِ وَرْقَشَ يَا لَغِيَارُ وَايَ اللَّهُمَّ اسْتَعِنْ عن عَنْ مَالِكٍ عَنْ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا شَيْخْ آه وَحَدَّثَ رِيْعٌ مَالِكٌ عَنْ سَيِّدِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ عَطَابِيلُ يَسَارًا سلام يعبد الله عابده استدح كوكاته طلبوا الى اراديس على قوم قلو اتخذوا لشهبور انبيائهم انبياء لقبوفه المساجد مساجد حمصي مساجد وما لا ينصف فاعيله مفاعلويا مفا صيغه الدجوع واي مرته مركا... امرقه وحنا لجمدشيكرو وحنا لو مد قر الشرو ومانا في ومانا فرسان قر ومانا سويريل قر بنهاسك متمييس اساسا في قر بعض الشفعيه وحدثني عن مالك بن شهابي الزهري عن محمود بن الغبيع الأنساري أن عتبان بن مالك با كان وحوى عتباني عتبان لمضو ولاقي كان وحوى أي أم قومه قومك سكيمها من قومه وهو أعمال سقع عند الله قال لرسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم إنها تكون وحاها ليس الظلمة مقدي إيوى المدر هوب إيوى الصين الضاد وأنا أتغجون من المبارهاي ضرير البصر عند الله فصلي كتك يا رسول الله رسولك إلى حيو في بيته يقوله مكانا ميل اتخذها محي اتخذها محي اتخذها اتخذها وصلى المكان الذي قلتك هذا اقصى فجاءه رسول الله فأوجبه صلى الله عليه وسلم فقاله بحوري اينا تحب حقابة عشعي وصلي الى انه كتك فعشان الله ويشاره الى مكان ميل لبيت يقوله كم هذا فصلى فيه رسول الله ما كتك صلى الله عليه وسلم حديثه يومان بضلتك هنيا وحاويه jama saraada iyo waxa wayan waajib una ahaysaa sadmadda la fiisilama aha wax u keenaya hadii cudurdaar u jiro in qofku cudurdaar kaasi turiyi karo jamci saraada saas u kelsanaya taas oo la isku waafaqay hay'ad marka waxa wayan hadiskan wax kale لكن بالشرط هو إذ مويا إصحاق الراهي ورغاه هوي وحويري أما هالله إذ مو أي ميان لا إذ ملا كله وماته كن كربوه قبعه حديثك بعض غير حديث في الدليل الشريع هي حديثه مالك ومحويري في كواس الدليل الشريع الجمهور كلها هي حقيقة كن كرم. لكن هالله الخاص مو إذ ملا بي قبعه نتوك جماعة الثلاثة اللغتك المواجبة وواجب على القمر غاجحة تسعة أدلة يوحي كبراً مع الله يا سيد عبو العوائش وكشيغي في كتابه المصوعة الفقهية الميسرة المهم بجلال تقريباً مركة أحاول إلاكي يخديثك وحكي يجوى من عرمضه وقفتك مركة أحاول إذر الدار وقفصله وإنبلايه قفتك مركة أذر الدار كأسا كرقل إياه وتسيجي كن وإسنا منك نبي صلى الله عليه وسلم هل تجد اللي رخصة الله لك أن يقول رخصة الله أنت قال له اسكتاتك لك أن أجل الجماعة رخصة الله و هلأيها و هلأيها لك أن تفعر لا ملكو لن أقول آيها أجل الجماعة من هلأيها لكن قلت له اسكتاتك كوضابي و قال يا صوراني قال الله وحيدا ما يسرى ما هم ورخي منك أن دولها هلفت سيئ مكراه هذا ما أدوه سيئ مكراه واحد قلت له شو واحد بده يوقفوا الدوله الدوله وحصوها وكله واهي اسقوا مرخصه قليل يساقوا تغدر وحدتني اماريك عمرو الشهابي زوري عن عباد الرتصميم عباد الرتصميم على المساري المجدي المدني وتابعين تو وين بو كميدها سده اهل حديثه هي او بلن يشي الغلط قيبه كميدها الجوا السحابي يري هو واحد الشيء قال انه يري وقتي احزاب صلت الشر هذه جلده وحانها شغل بالها طيب في دينيه اساس لها في <سؤال> جلال السلام كيش ربا هصمه أنا شخص جربا على هذا ويقولي الله عنا سيصنغ ليه الصحيح كما رجحه شيخنا وحاويان ومحمدها الله مستعاني تابعي ويويا أي عمي هذيرتي وكوّل لي عبد الله بن المعاصم المنزل الأنزاري أنه أنساري أنه رعا رسول الله صلى الله عليه وسلم استلقي قدارك سؤجي ففي المسيط مساكن أحديثة وبعددي إحدى رجليه اللي بدي سلغوا المتكملة على الأخرى تلك الأطول دقيق وحدثني عن مالك عبدالشهام الزهري عن شعير مصيب عن عمر والخطاب وعثمان العفار رضي الله تعالى عنه ما كان وحايف عمال ذلك وكوين سلاسة مياه حدث بركة دي محلو دي محلوة ديليها عورد هذا حدث سعدي فخالي وكالموغرة حدث عورد هذا أي فايد من يسوف بركة موحيسة لكن عورد هذا هذا الفايد من أن تأمن قمت عورده من المقرين حدث سراء مدى خوالي وحدثني عن مالك عن يحياء بن سعيد الأنسان أم عبد الله بن مسعود قالوا حكوين لإنسان قف إنك عذب في الزمان واختباط قصة غيرتها الكثير وغيرتها رب ذيهين فقهاءه فقهاء يسايف رب ذيهين وليل قرغاءه قرغانيس عيريهين سحفا وغيرتها فيه زمان حدود القرآن قراغ حدود يسا وتضيع وغيرتها حروف وحروف يسا قليل وبه يسلو قصفه الخا وحدث يا ويلي هي ما يعضي قصفه واحد خلى يا لو بديهي يقنين فيه وقت الحديثه الصلاة الصلاه ويقصرون وي قابيان الخطبه خطبه فيه بيقري ويقصرون فيه يا ويقصرون وي قابيان فيه الحديثه والخطبه يبداون وي بالله ويهر غيسيا أعمالهم عمل لذوذة قبل أهوائهم هوا ذوذة على الناس بطل وحكوما دون الزمان ووقتي قليل فقهاؤه فقهة دي سؤيريهم كثير قرغاؤه قرغا دي سؤيريهم يحفظ والحفظي فيه زمفان في حديسة حروف القرآن قراغ حروف ديسة وتضيع والضيع حدوده حدود ديسة حدوده ويومان حدود فعليه كثير ويفرد ليهم من يسأل ذاته أحويدي سنة قليلا هو يريه من يعضي ذاته يطيلون حنية يطللون عملية سيئة أبدا فيه دائما دا حديث على خطة وهي يقول ان طوان قبل قدروا سوقهم بسنة ماتوا كتابنا سوقاتا ويقصون أبدا الصلاة الصلاة الصلاة صلاة نقول الله يمنع دائما هو قدر يجب على يبدعون أبدا أبدا فيه زمن قد حديثة أهواءهم يهرغيسيا قبل أعمالهم, أعمالهم, أعمالهم أعمال سوى حكم المرك حديث في الفاضي سورتين سي ان ان تحليلنا وحوى مشص وتخفذ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه نحروف تيسا لا تغيا بس دار كمقتله حدودي سب لو فحب حروف تيسا دي لا يضيعوا لكن وحا لاغادليه وحا ويه اقوال العلماء شيغان وحي يرايه وحا لاغ ودا حروفه خو ربو السعود رحمه الله تعالى زب وحاضر ذكر معلحه بالريح هي ضبط حروف هي لفظي اون قريا وكم معناها يا تفسير كضرينا يا بطويان سدا وير ابو رحمه الله تعالى وحكى لله الاول قمريدي سجوتي فا وحو وحي لفظة القرآن كأنباء صحيحاً قادة معناها قرآن كانت هذه الدولان مين الدليلين يكون قد مياناً وحي يكبقين صحابة نبي صلى الله عليه وسلم نبي صحابة نبي صلى الله عليه وسلم أول كاروال الشيء لكن هناك أقف على القرآن وقت قاهرة وحي أهايان صدّمت القراءة أبد لنبي صلى الله عليه وسلم تتوبوا ولا لا يا شوشه غاءت الشلوعه صح طبشبرين يا اكو داليه يا طبك مايا معناها يا فهمك يا فوائد يا بالله عليكم ما درش بنيه براشه معني يك على الفلكي سافرن بصدق يا حروسي صوندريه حروسي قالته على ورنك 1900 سنه يا سنه على ورنك بلدنين تا مقالده وحفاظ القرآن ويان سورة جيبة بلدوك في رسول ومداني سندك بحان ضد السادة وحاكقة للدنين ومالقا وحلقها سندك كونتا من كونتا جين وحلقها ربط فينا هكذا وذيبها بسور لبسا نقول وحيوقها بسندين لمن بطيق حلقات علمك إيا الدينة وحاول اللقاء لأيها أزهد الناس في الحلقات وأيها وبطيق مالقا سحوه يان اللهم سعان إمام ياشا مؤ waxa wayan ee xifadul quraanka weynaan hadalkaa markaas xaw iyo way ugu qabsan jira laakiin sheekh weynow arada soomaalida waa weyn kamida jazaahu allah khayran aya markaas xaw iyo markii da ma waxan kam maqleysaa oo sidaa le wa sheekh abdulkareem سيخ النساء سيئ لأنه ملاك سيئ سيخ غيري أمي محكوها و... هذا المسألة وحيبقفك أن القرآن كذلك في قيسة انتو بلطف والتسليل هذا ش... أرضي... يرمى الوحكوك السومين وحليل وحويهم يا أم القوم أغرؤهم لكتاب الله فضائل فضل أنه عاصة وأغرؤهم لكتاب الله هل إمامه وكفس لنصبه يقرأ معها لم يجرمه حديثك علي ما نشرح دي. هو هو يقرؤهم لكتاب الله اللفظ ومعناه وعمله واعتقاده وفقهه وهي انسوا الى قاهله بيضه طاقتك لكن هو هو اللفظ اللي لكن هو هو قالوا عليه سنه ما ما قالوا عمر بس صدمه وانا ويا قرات عيبي تواصر هو هو وانا الدكتور خطبهي الساده هنا يا خطبهي ما خلصوا ارتو من روح ما قولي خرييسه iyo waxa way ma soo diyaar san karayo ma soo koobi karayo fadlan an ayu qaraa aan dhahri qalbi duu sheer kama akhri ilaa daama laakin in oo soo xuraysaysto isagu wax yar oo kooban برخاس حويا برخو دبي وحويا بقرص سعودي دنت لوغو دعيلي وبرخاس حويا خل الاخريه فرنسا لك قرقرتي هاو شنو عاسي هاو سوري سماها وايه واكر ايام من برخا كودو لي هين اللهم نرخص حويا موافق ولا وحويا امام على خادم الحرمين الشريفين لوكر خط عبد الله هيا برخا وخادم الحرمين الشريفين دج ما جوغي وحا سميسه هاير مركا انت اتكاه هذا الشوء واقع التاغا يوح هدى الصعودة يوح هدى الصعودة انت اتكاه هذا الشوء يوح هو يواق على الصعود وأهل سنة نوعاك يقول النساء صلى الله عليه وسلم في صحيح نصف الحرير قولوا صلاة الغجل وقسم خدمتهما انتم على فقهي هل هذا ما قاله؟ غيراته؟ عفوا خدمة نساء يقابته وحي فقه وطهي وطهي وحدثني عن ما رأي حامل سعيد الإنسان أنه قال محوري بلغري وحيسوه قال أن أول ما شيكوره هي أن ينظر وفين الله يفين حديثة. من عمل العبد الضوء عمل كيسة الصلاة والصلاة فيقوم من الهدي لقاء أقبل منه حديثة نظره وقال لفين فيما بقيه ويحي صاحره وقال لفين إن عمله عمل كيسة وإن من يتقبل منه هذا لقاء أقبل للم ينظر وفين ما يشفي شيء شيء من عمله كمهذا حديثي أبو الضاوري يترمي ذي النساء من وحديثك وحنا أنس بن مالك وحول يا إمام القرآن في معجه ونوصل صلى الله أول ما يحصل به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلحة صار له صائر عمله وإن فسد, فسد صائر عمله أو دون ترمذ كان ماده إن اول ما يحصل به يوم القيامة من عمله استلاته فإن صلحت فقط أفلحة وأنجحة وإن فقط خامة وخسرة وما إلى ذلك من الروايات وحدثني عن مالك عبد الشامع عروة عن أبيه عن عائشة الزوجين من النبي حاس في الله عليه السلام قال محيث لكاره وحوال حب العملي حمالك اللومك علي الميال الرسول الله الرسولك الله حقه صلى الله عليه وسلم الذي في ويدهم عليه ودائما صاحبه صاحب, صاحب في وعملك اللي دائما ويولوها بيرا به وحدثني عن مالك أنه فلق وحس وقال عن عامر عبد السعد بنو أبي وقاس وحكس وقال عن أبيه أنه قال من الكاره غجلان لمن وحياها ين و... كان وحاه رجلان لمنه و أخواني ولا لأه فهنكو نمسي أحدهما أمدكو قبل صاحب سكونا مولاكو كون بأربعين الليلة عفرطة نبيل فذكرت, فذكرت فضيلة الأول كيف رفني بسيوه لقشي فيه عند رسول الله رسول حلالكيزة صلى الله عليه وسلم فقالوا وحوري ألم يكن الآخر كذب المصلمين المصلمين أهيل قالوا حين بناها يا رسول الله رسولك الأهيل وكانوا على أباء سبيه من كمس في عبوها فما رسول الله صلى عليه وسلم وما ادريكم حابين وايسي ما بلغا الوحي قاعد يصلي به اسا لا قاعد يصلي صلاه ديسو صلاه ديسو مشاي بارسيس نوكتي ما بلغا مشاي به اسا صلاهو صلاه ديسو انما مثل الصلاه الصلاه تشارهيلو كماثل النهر وهو بي وكل غمر امد وفرغان امد اوي حد ببعض أحدكم هنا كذلك من الألبان كيزا قصواً يقد تحيموا ويسقطوا ليفيد أحديثة كل يوم مالك السر خلص مرغات الشرنجير فما ترون موأر في سن ذلك كاسي يبقى رباق يالي من درني وسخديس وسخديس يوم حكم راق يالي كم راق يهاري يوم مليليسين جوابته والله لا فإنكم لا تذلون مقدر ليسين ما بلغ ماشي قارسي به سنة صلاة وسنة ديسو وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوا قارع أن عضاء بن كان بلقاته وماله وصحيحة بالله يسوء كان روحه إذا برضى عليه برضى صامره بعض من يبيعه بعض من قفركه يبيع إبنية في المسجد مسائكة احني سمره صامره تقوح إبنية دعاه يا هو وفساره ويدينجري ما معاك ومعاك محاقة وما تريد محاسب دون يسابك ورجري ما معاك معاك محاقة وما تريد محاسب دون يسابك فإن أخبره هذا ورغم يريد دوني أن يبيعه وإنه يبيعه قال وخرج لي عليه كان وحصا دا بسوق ديريا سوق دوير اورتك ويه هذا كان سوق الاخره اخر سوق دوير اه مش هذا سوق معنا وحد عن مالك انه بلغ وحس وكان عمره خطب برئه بناءه في رحبه البرندين والديس في ناحيه المسجد مسايت دوير سوق ديسي تسمى وله مغا عابدين دالتاه أي اي مغا عابدين وقال و من كان يريد قصف الدوليه اي الغطا ها من كان من كان يريد قصف الدوليه اي أن الغطا شنو مرخ وحسق خداديه الغطا و اين اللق والسبي ويا اما لقته وخلى لها وا لا يفهم معناه وا اب بو ومرخان معنا سادينه اي الغط مرخيل وكب قيل قريشه او يوشد شعر الكوي وتليو او يرفع صوته عتيسكر وقالو فليخذوا الى هذه الرحبه برنتدي اذا حق الى فرخس حويان هو بوخو هلك برنتدها شعر شكه يضوي شكل يدوي هو عطو قبي يرسل لنا هلك برنتدها خشين قال لو كلا قالنا قبي واحد دي وهي مرخان وحويا غبي صحيح وا لو مرخان سخويا وا y hadu yahay gabay marxaax xaw iyo wax kamoo la xanna w لكن diba keenayna waa lagu dhex tirin kara laakiin gabay marxaax Soomaali yaacna in shulciyad bawata lagu dhex خير karo sida gabay lagu dhex tirin كعب marxaax aan adoon inb keenin haddii waxa weeyaa khayrba u yahay waasiidii waxa hakimida baana ta shacaar loo kowa di suu arahay ga fogaatayoo qalbigeeygu maarsu waxa weeyaa wala qafashay oo garbadduuba loo xirood dib loo soo furam wiin ha ilaaw ka gaare suu si waday ka anna man ka anna malhan bi argaah ma'luru an ruufta islaamiyo ila an قطنوا عسي ومثل ما لي يظن اا قد كمسايكن كور لو غدخ قادو وا حرام ويهان ولولا قااس ميل الكراهيه كعبد الله عليه راجل ميده وكراهيه كعبد الرحمن قارخنا واي الله والسلام عليكم اه أخوي جوال أولا صلوا على النبي ااا بحاجه ثانيه تابعوا الجرعه عشان تشوفوا الجرعه